وقال قرينه هذا ما لدي عديد في جهنم كل كفار عميد من ناعم الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا لكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب الحفير من قشر الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاء